اعذرا منكم وعفا من الله تعالى ربنا وفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وفتتقنا <تصفيق> ملا ونصرنا للقوم الكافرين وانصرنا على أداعنا كائنا من كان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصل وسلم وبارك محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم